الدرس الثاني في محطة القطار واحد انتظار القطار السريع أهلا يا محمود ماذا تفعل هنا؟ أهلا مليح أنتظر وصول القطار السريع من تنتظر؟ سيأتي أخي طارق وصديقه مراد من أين يأتياني؟ يأتياني من إسطنبول هما يدرسان في جامعة إسطنبول هل يأتياني لقضاء عطلة نصف السنة؟ نعم ما رأيك في انتظارهما معاً كي تتعرف عليهما؟ آسف عندي موعد مع الأصدقاء الآن ولذلك علي أن أذهب نحو الجامعة مباشرة إذن تزورنا في وقت آخر إن شاء الله